Jan ma If God كالكتاب والحكمة وإذ علم فتكون طيرا بإذن فتكون طيرا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأُمِنْ بِأَنَّ ذَٰلِكَ إِنْ أَنْتَ صَرْمُوبِين وَإِذْ أُنْحِيتُ إِلَى الْخَوَارِ pa